أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتى الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل ملائكته بالروح من امره على من يشاء على من شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنْذِرَ أَنْ أُنْذِرَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَن فَاتَّقُونَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ 126. وخلق الإنسان من نطفة فإذا, فإذا هو خصيم مبين 127. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون 128. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون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 وعلى الله قصد السبيل ومننا جاءل ولو شاء لاهداكم اجمعين هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجرا فيه تسيمون ي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 وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا دَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 119. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَأْسِيًا تَمِيدُ بِكُمْ وَأَنْهَارُهُ وَسُبُلًا وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ 112. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم 113. والله يعلم ما تسرون وما تعنون 114. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ان يا يبعثون الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره قلوبهم منكره وهم مستكبرون 119. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين 110. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا, قالوا أساطير الأولين 111. ليحملوا من كاملتى يوم القيامه ومن اوزار ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا سا ما يزن وذمك الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السق فَخَرّ عَلَيْهِمُ الصَّفُّ مِن فَوْقِهِمْ وأتاهم العذاب, وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزُونَ وَيَقْنُوعُ وَيَقُولُ أَيْنَ الشُّرَكَاءُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشَاءُ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكه ظالمين انفسهم فالقوا السلام ما كنتم بِاسْمِ الثَّوَّى وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا إِنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنْ يُعْمَى دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي ضِيقٍ وَخَوْفٍ وَيَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم, وحاق بهم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ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 قَوْلَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنا ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون و اِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ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 بَعْضُكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ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 وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ إِنَّنَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَإِنَّ ٱيَّهُ فَرَهَبُونَ وَلَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَإِنَّكُمْ لَمِن قَبْلُ لَفِى شَكٍّ ۖ فَمَا ٱبْتَغَىٰكُمْ ان الله ثم اذا مسكم الضر فالي تجارون ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم اذا فريق منكم بربهم يشركون liyakthuru binaatinahum fatamtatun fasawfa ta'lamun wayaj'aluna lima la ya'lamuna naseeban mimma razaqnahum tallah la tusalun 'annakum kuntum tafturun wayaj'al فَإِنَّهُ لَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَلَوَّجَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مَنْ سُوءَ إِمَامُ الشَّعْبِ لا يُمْسِكُهُ عَلَيْهِنَّ إِنْ أَمْ يَدُ السُّهُو فِي الثَّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ أَلَمْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ ذَنبَةً وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ لَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَنْسَنَتَهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمْ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ أَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ تَعَالَى الَّذِي أَرْسَلَ إِلَاءَ أُمَمٍ مقابلك فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان اعمالهم فهووليهم اليوم ولهم عذاب اليم ومن انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ كَرَاءَةٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِنْهَا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا لَبَنًا خَالِصًا سَائِدًا لِلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا مِنَ الشَّجَرِ وَمِنَ مَا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً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 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلو براء الذرين على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء اف بنعمه الله يجحدون والله جعل لكم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 الارض شيئا شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الامثال ان الله عليم وانتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا ممن لا يقدر على شيء ونرزقنا وَنَرْزُقُهُم مِّنْهُ رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَل يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ابْكَمٌ لَّا يَقْدِرُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوجَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ لِلَّهِ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَنْتُمْ بِآخِرِ الْآمَّةِ لَكَمْحِ إلا الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا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 ذٰلِكَ هُوَ مَتَاعُ الدَّارِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالَهُ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا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 yawma nuba'thu min kulli ummati shahidan thumma la yuzanu lladheena kafaroo wa lahum yusta'taboon wa itha ra'a lladheena dhalamo l'adhab fala yukhaffafu 'anhum wa lahum yunzaroon wa itha ra'a lladheena asharakoo shuraka فَالْقَوْمَ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أنك شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليهم لِكِتَابَةِ بَيَانٍ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِنْثَاءِ الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ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 ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كاثا تتخذون ايمنكم دخلا بينكم ان تكون ان تكون امه هي اربا من امه انما يبلوكم الله به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 ولا تشتروا بانهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون يَصْبِرُونَ أَجْرًا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ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 إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بينكم فري صدرا فعليهم غضب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم بيان انه مستحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ الَّذِي نَهَجَرُونَ بَعْدَمَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ دَاعِيًا لَهُ مَفُورُ الرَّحِيمِ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ نَّعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَثُرَتْ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 ثَمَنِ الذَّرَّةِ غَيْرَ بَاخِثٍ وَلَا عَدْلٍ فَإِنَّ اللَّهَ ذَئِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثم يظلم ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ان ابراهيم كان امه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 ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا ان صبرتم فهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله وَلَا تَحْزَن عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى الَّذِينَ اتَّقَوْا لَذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ